「さあ、私 ص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 わ ك ん من قرية أهلكناها فجاءها باسنا ب ي ا ت أ و هم قائلون فما كان دعواهم اذ جاءهم ب ا س ن إلا ان قالوا إنا كنا ظالمين ファルナス ل ن ンナ الذين ارسل إ ل ي ه م و ل ن س َ ل ن, ن, ن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين والوزن يومئذ الحق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 ولقد مكناكم ّ في الارض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون صدق الله العظيم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 إنا وإذا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون أولياء لا فعلوا فاحشة قل ا و ان و ج د الله ع ي ه ا آباءنا ا و ل أمرنا بها ق لا إن ل ل لا ه ي أ م ر ب ا ل ف ح ش ا ء 私たちはあなたのことを知っ ل いるこ ل を知っていることを知っていることを知っていることを知っている و とを知っていることを知っていることを知っていることを知っていること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 و ان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا و ان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا و ان تقولوا على الله ما لا تعلمون و لكل امه اجل فإذا جاء أجلهم لا يستاخرون ساعه ولا يستقدمون يا بني آ د م إما ي أ ت ي ن ك م رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن تقى واصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا ب آ ي ا ت ن ا واستكبروا عن هؤلاءك اصحاب النار هم فيها خالدون فمن ََْ أ َ ظ ْ ل َ م ُ من من َ افترى ََْ على ََ الله َِّ كذبا ًَِ أ َ و ْ ك َ ذ َ ب َ ب ِ آ ي َ اياته ت ِِ أُولَئِكَ ه ََ ن ل ل ُُ نَصِيبُهُمْ ه م مِنَ ِْْ ا ك َََ ا ب ِ ح ت ّ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 قَالَ د ْ خ ُ ل ُ و ا في ا م َ مِن قد خَلَتْ مِن قَبْلِكُم مِنَ الْجِنِّ و َ ا ل ْ إ ِ ن س ِ فِي الْنارِ كُلَّمَا دَخَلَتْ امَةٌ لَعَنَتْ اخْتَهَا حَتّ たَ إ ذ ا ا د َ ا ر ك و ا ف ي ه ا ج م ي ع ً ا ق ا ل ت أ خ ر ا ه م ل أ و ل ا ه م ر ب ن ا ه ؤ ل ا ء أ ض ل و ن ف أ ت ي ه م ع ذ ا ب ا ض ع ف ً ا م ن ا ل ن ا ر ق ا ل ل ك ل ض ع ف و ا و ل ك ن ل ا ت ع ل م و ن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 و ا ل ذ ي ن آ م ن و ا و ع م ل و ا ا ل ص ا ل ح ا ت ل ا ن ك ل ف ن ف س ا إ ل ا و س ع ه َ ؤ ُ ل ا ئ ك أ ص ح ا ب ا ل ج ن َ ت ه م ف ي ه ا خ ا ل د و ن و ن ز ع ن ا م ا ف ي ص د و ر ه م م ن غ ل ت ج ر ي م ن ت ح ت ه م ا ل أ ن ه ا ر فقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أ ن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق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 قنقانو ا نعم فاذن مؤذن بينهم اللعنه الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم ب ا ل آ خ ر ه كافرون وبينهما حجاب و ع ل ى ا ل أ ع ر ا ف ر ج ا ل ي ع ر ف و ن ك ل ب س م ا ه م و ن ا د و ا أ ص ح ا ب ا ل ج ن ة أ ن س ل ا م ع ل ي ك م ل م ي د خ ل و ه ا و ه م ي ط م ع و ن و اذا صرفت ابصارهم تلقاء اصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين و نادى اصحاب الاعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم コーラー ا ーアガナアンカム جمع ك م و ما كنتم تستكبرون アハーウラーイラディーナアクサムトムラ ينالهم الله برحمة ل د خ ル ا ل ج ن لا خوف عليكم و ا أنتم تحزنون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 た خ ذو ا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم ا, ن ن ا ل ح ي ا ة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا باياتنا يجحدون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 قد خسروا انفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون إ ن ربكم الله الذي خلق السماوات و ا ل أ ر ض في س ت ة, ى ي ي ه, ي ه ث ي ث أ ي ا م ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا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 و البلد الطيب يخرج نباته ب إ ذ ن ربه و الذي خبث لا يخرج إ ل ا نكدا كذلك نصرف ا ل آ ي ا ت لقوم يشكرون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 اوا عجبتم ان جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون فكذبوه فانجيناه والذين معه في الفلك و اغرقنا الذين كذبوا بآياتنا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 アブルルクウォーカー ا リサーラーティーロッ لكم ناصح أ ミーンアワアジブトムアンジャーアコ ذكر メン ربكم アラ رجل メン君リン ذر 君 واذكروا اذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطه فاذكروا ألاء الله لعلكم تفلحون قالوا اجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آ ب ا ؤ ن ا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 فانتظرو اني إ معكم من المنتظرين ف أ ن ج ي ن ا ه والذين معه برحمت منا وقطعنا دابر الذين كذبوا ب آ ي ا ت ن ا وما كانوا مؤمنين وإلا ثمود خاهم صالحا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 قالوا إنا بما ارسل به مؤمنون قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون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 وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينِ وَإِلَى مَدِيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبَى قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ ا ل َ ه ِ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ ب َ ي ْ ي ن َ ة ُ م ْ مِرْ رَبِّكُمْ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 ق ا ل ا ل م ل َ ا ُ ا ل ذ ي ن ا س ت ك ب ر و ا م ن ق و م ه ل ن خ ر ج ن ك ي ا ش ع ي ب و ا ل ذ ي ن آ م ن و ا م ع ك م ن ق ر ي ت ن ا أ و ل ت ع و د ن ف ي م ل ت ن ا ق ا ل أَوَلَوْ كُنّا ك ا ر ه ي ن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 ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق و أ ن ت خير الفاتحين وقال الملا الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إ ن ك م إ ذ ا لخاسرون ف أ خ ذ ت ه م ا ل ر ج ف ة فاصبحوا في دارهم جاثمين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 ت عفو وقالو ا قد مس ابا انا الضراء و السراء فاخذناهم بغته وهم لا يشعرون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 أ ف أ م ن أ ه ل القرى اين ي أ ت ي ه م ب أ س ن ا بياته وهم نائمون أ و أ م ن أ ه ل القرى اين ي أ ت ي ه م ب أ س ن ا ضحى وهم يلعبون أ ف أ م ن و ا مكر الله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 و جاء ا ل س ح ر ة فرعون قالوا إن لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبين قال نعم و إ ن ك م لمن المقربين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 قال سنقتل أ ب ن ا ء ه م ونستحيي نساءهم و إ ن ا فوقهم قاهرون قال موسى لقومي س ت ع ي ن و ا بالله واصبروا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 فلما كشفنا عنهم الرجز الى اجل هم بالغوه إ ذ ا هم ينكثون فانتقمنا منهم فاغرقناهم في اليم بانهم كذبوا ب آ ي ا ت ن ا وكانوا عنها غافلين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 وكتبنا له في الالواح من كل شيء موعظه وتقصيلا لكل شيء فخذها بقوات وامر قومك ياخذوا ب احسنها س أ و ر ي ك م دار الفاسقين ساصرف عن آ ي ا ت ي الذين يتكبرون في الارض بغير الحق وَإِن يَرَوْكُلَ أ ي َ ا ت لَا يُؤْمِنُوا بِهَا وَإِن يَرَوْ سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا ي َ ت َ خ ِ ذ ُ و ه ُ سَبِيلًا وَإِن يَرَوْ سَبِيلَ ا ل ْ غ َ ي ِ ي َ ت َ خ ِ ذ ُ و ه ُ سَبِيلًا ذَلِكَ بِأَنّهُمْ كَذّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْها غَافِلِينَ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 و اذ قيل لهم اسكنوا هذه القريه و كلوا منها حيث شئتم وقولوا حطتوا وادخلوا الباب سجدا نغفذ لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين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 ويوم لا يسبتون لا تاتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون واذ قالت امت منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم او معذبهم عذابا شديدا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 إ ن ربك لسريع العقاب و إ ن ه لغفور رحيم وقطعناهم في ا ل أ ر ض امما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون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 وممن خلقنا امت يهدون بالحق وبه يعدلون والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون و ا م ل ي لهم ان كيدي متين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 و ل و كنت أ ع ل م الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا أ ن ا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون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 فلما أ ث ق ل الدعوى الله ربهما لئن اتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما اتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما اتاهما فتعالى الله عما يشركون ا يشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا انفسهم ينصرون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 واذا لم تاتهم بايه قالوا لولا اجتبيتها قل انما اتبع ما يوحى إ ل ي من ربي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمه لقوم يؤمنون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 إ ن ا ل ذ ي ن ع ن د ر ب ك ل ا ي س ت ك ب ر و ن ع ن ع ب ا د ت ه و ي س ب ح و ن ه و ل ه ي س ج د و ن